يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ وَاللَّهُ خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ مِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ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 والله يهدي من يشاء إلى طراط متقيم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ وَإِنْ يَقُولُوا لَكُمْ طَاعَةٌ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ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 وَأَقْسَمُ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَا يَخْرُجُونَ قُل لَّا تُقْسِمُوا قَاسِمٌ مَّحْرُوفَة إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تعملون.